وا اننا نسير الى ربنا بسيرين لا بد منهما فاما احدهما فهو سيرنا الى ربنا باجالنا وهذا خير لا توقف فيه ولا تاخر بل هو تقدم دائم الى اجل مسمى اذا حضر لا يتقدم ولا يتاخر وأما الآخر فهو سيرنا إلى الله بأعمالنا وهذا سير لا توقف فيه بل إما تقدم وإما تأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ومن أسف شديد يا عباد الله أن الكثيرين منا يتأخرون أكثر مما يتقدمون الهمة في الطاعات ضعيفة والجرأة على المعاصي عظيما وتضيع حقوق الخلق كبير فكم من والد أب أو أم قد ضعف بصره وانحنى ظهره يبيت في فراشه وقلبه كجمرة من نار من تضييع ولده حقه وكم, وكم من عامل يا عباد الله قد تغرب عن بلده يأخذ أجرا أقل من عمله فأجره لا يكافئ عمله ومع قلته فإنه لا يوفاه في وقت وقته وقل أن وفاه كاملاً والعياذ بالله وكم من كفيل يغشه العامل ويختلس من ماله ويكذب عليه وكم من عامل يغش مستأجره ويكذب عليه ويأخذ من أمواله وكم من زوجة في بيتها هي زوجة كأنها عزبا إذا جن عليها الليل نظرت إلى أطفالها تخاف عليهم من صوت الهر والكلب وغيرها وزوجها إذا جن الليل ذهب إلى الاستراحة يلعب البالوت يضاحك زملاءه لا يعود إلى بيته إلا عند الفجر جعل بيته استراحة وجعل الاستراحة بيته وكم من زوج يا عباد الله يتعود من دخول بيته من زوجة ضيعت حقوقه إذا رأها لم تسروا وإذا سمع صوتها لا يسمع إلا سبابا وشساما وإذا غابا لا يأمنها عليها وكم وكم وكم من تضيع للحقوق يا عباد الله إيه يا أمة القرآن يا حسرة على الكثيرين من أمة سيد ولد عبنان صلى الله عليه وسلم عباد الله عباد الله إن أعظم سبب لشوء الحال هجران القرآن فالكثيرون منا يا عباد الله قد هجروا القرآن إما بأن هجروا قراءته إلا قليلا وإما بأن هجروا تدبره والعمل به ولو أنا يا أمة محمد يا أمة القرآن رجعنا إلى قرآننا نقرأه ونجعله في بيوتنا تقرأه الأسرة كلها ونتدبره ونفهم معانيه لقلنا مثل الأرض الجردى التي ينزل عليها المطر المتكبر يغسل وجهها يذهب أذاها ينبت زرعها تخضر به أشجارها ينتفع به كل شيء في الأرض وهكذا المسلم يا عباد الله مع كتاب الله سبحانه وتعالى وإني يا عباد الله ظارب لكم مثلا بآية واحدة في كتاب ربنا لو أنا قرأناها وتدبرناها وفهبنا ما فيها لتغيرت أحوالنا فتضاعفت فينا الهمم في الطاعات وانزجرنا عن المعاصي والمنكرات وحرصنا على حقوق المخلوقات يقول ربنا سبحانه وتعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة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 الله أكبر يا عباد الله ما أعظم الأمر وما أشده وما أفضعه الله عز وجل يخبرنا أنه يضع موازين العدن ليوم القيامة وهي ميزان واحد عند أكثر العلماء لكن ربنا جمعها في هذه الآية بياناً لعظمة ربنا سبحانه وتعالى وأنه يزن في ذلك الميذان ما يحتاج إلى موازين كثيرة جدا حتى توزن وأن ما يوزن يوم القيامة كثير جدا تلك الموازين موازين القصة فلا تضرم نفس شيئا فلا يسقط من الميزان شيء ولا يغيب عن الميزان شيء والمحاسب الله والشهود الكرام الكاتبون والنفوس يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك صلى الله عليه وسلم فقال اتدرون مما اضحك قلنا الله ورسوله اعلم فقال صلى الله عليه وسلم من مخاطبه من مخاطبه العبد ربه يقول يا ربي الم تجرمني من الظلم فيقول بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني فيقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه ويقال لاركانه الطي فتنطق بما حمل ثم يطلق لسانه فنقول بعدا لكن وسخطا فعن كن كنت اناض والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه الله العظيم الجبار هو المحاسب سبحانه وتعالى فلا ظلم في ذلك اليوم فيا من ضعفت همتك في الطاعة وكنت من المتأخرين عن الطاعات تذكر هذه الآية وأن المحاسب الله يا من جرؤت على معاص الله لا سيما في الخلوات تذكر هذه الآية وأن المحاسب الله سبحانه وتعالى يا من ضيعت الشقوق تذكر أن المحاسب الله سبحانه وتعالى وأنه لا بد من القصاص وأن القصاص إنما يكون بالحسنات والسيئات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا ذرهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وذكاة أي أنه عابد يأتي بأعمال مقبولة لها حسنات ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤخذ من حسناته فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضي الذي عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يا عبد الله إن جميع الحقوق إن لم تؤد في الدنيا سيكون القصاص يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى ليقاد للشات الجلحى من الشات القرنى أي حتى ليقتص للشات التي لا قرون لها من الشات التي لها قرون كانت تنطحها بقرونها في الدنيا إن الحقوق المعنوية يقتص منها يقتص فيها القصاص يوم القيامة اسمع يا عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قدف مملوكه بالزنا جلد يوم القيامة إلا إذا كان كما كان هذا ماله مملوكه إذا قذفه بالزنا جُلِد يوم القيامة إن كان كاذبا فيما يقول فكيف بالحبوط المعنوية للناس الذين لا سلطان لك عليهم يا عبد الله فيا من فيا من اذا امنت عقوبة الدنيا اضعت حقوق الخلق المعنوية فاذا تخبأت خلف تويتر او الفيسبوك او غير ذلك سببت الناس فهذا كافر وهذا ظالم وهذا فاشق وهذا مبتدع وهذا كذا اعلامي سيقتص منك يوم القيامة إلا إذا كان المرء كما قلت وأدن الله لك فيما قلت فاعلم وانظر إلى لسانك يا عبد الله وانظر إلى شقوق المخدوقين المعنوية وكذلك فإن الشقوق المادية سيكون فيها القصاص بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب ظلامه صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة فمن ضرب مملوكه ظلما بصوت واحد اقتص منه يوم القيامة فيا من لك القوة على بعض الضعفاء يا أيها الأب ويا أيها الأم لا تحسب لا تحسب أنك إذا ضربت الأبناء لغير تأذيب وبغير أسلوب التأذيب أنه سيضيع ذلك بل بد من القصاص يوم القيامة يا أيها المعلم لا تحسب النا أنك إذا ضربت الطفل في المدرسة ولطمت خدته وعاديته وأنت تأمن العقوبة أن هذا سيضيع فوالله إن القصاص يوم القيامة يا أيها الكفير يا من عندك عامل متغرب يبحث عن الرزق أضعفه ضيق أنك إذا أهمته وشتمته وضربته ستنجو فإنهم الله لا بد من القصاص يوم القيامة جاء رجل من الأنصار فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني مملوكي يكذبون لي ويبشون لي وأنا أضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يغتى يوم القيامة بما كذبوك وخالوك وغشوك وبعقابك إياهم فيودل فإن كان عقابك إياهم ضياهم بمقدار ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا بك عليهم وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم الفضل منك فأخذ الرجل يصيح ويبكي فقال رسول الله صلى والله يا رسول الله لا أجد خيرا لهم ولي أعظم من مفارقتهم أشهد أشهدك أنهم أحرار كلهم فاتقوا الله عباد الله وتذكروا هذه الآية العظيمة واجعلوها شعارا لكم في حياتكم حتى تحسنوا سيركم إلى ربكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذكر فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المؤمنين تذكروا أن الحقوق أمانة عندكم وأن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وتذكروا عباد الله أنه لن يدخل أحدا من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل الجنة عنده حق أبدا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إذا خلقوا من النار أي تجاوزوا الصراط حبسوا على قمطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا وتذكروا عباد الله أنه لن يدخل أحد من أهل النار النار وله حق عند أحد من أهل الجنة حتى يقتصه منه ولن يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى يقتص منه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد أو قال يحشر الله الناس عراتا غرلا ظهما فقال الصحابة رضوان الله عليهم وما ظهما يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ليس معهم شيء أي أن الإنسان يا عباد الله يكون في الدنيا يكون يوم القيامة ليس معه شيء مما كان في الدنيا من مال وولد وقوة وإنما يشر ليس معه شيء يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرض أنا الملك أنا الديان أنا الملك وأن الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه من ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده حق لأحد من أهل النار حتى أقصه من حتى اللطمة, حتى اللطمة قالوا يا رسول الله كيف ونحن نأتي غرلا عراتا بهما فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي الحسنات والسيئات تذكر ذلك يا عبد الله إياك يا عبد الله أن تغتر بنعمة أنت فيها اليوم إياك يا عبد الله أن تغتر بقوة تشعر بها اليوم إياك يا عبد الله أنت اغتر بعافية أنت فيها اليوم فإنه إذا لم يقتص منك في الدنيا من ظلمك فإنه سيقتص منك في الآخرة فاتقوا الله عباد الله وكنوا على يقين من النقلاة وعلى يقين من الحساب وعلى يقين من الميزان وعلى يقين لأنه لن تظلم نفس شيئا وأحسنوا سيركم إلى ربكم سبحانه وتعالى لعلكم ترحمون ثم